بأسانيد حسنة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث الحسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسنداء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 فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة واسك التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد ولد آدم إجمعين أيها المبعوث رحمة وهداية للعالمين والمخصوص بالشفاعة يوم الدين يا من بعثك الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجازه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا أو رسولا عن أمته وارض اللهم عن صحابة نبيك إجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أحبتنا في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب من طيبة الطيبة ومن رحاب مسجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ونسعد بمتابعتكم لنا في هذا البث المباشر لأدان وصلاة المغرب لهذا اليوم الخميس السابع من شهن ذي الحج لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم سائنين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل في هذه الأيام المباركة الفضيلة ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية من المسجد النبوي الشريف إخوة الإيمان أحبتنا في الله إن لله نفحات رحمة فتعرضوا لها ومواسم خير فاطلبوها وأوقات فضل فاحرصوا عليها وهقد أقبلت علينا أيام عشر ذي الحجة فلنقتنمها ولنكثر من الأعمال الصالحة فيها فهي أفضل أيام العام جمع الله سبحانه وتعالى فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها فيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف ويكفيها شرفاً أن أقسم الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم فقال والفجر وليال عشر وعن ابن عباس نضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فلنكثر فيها من العمل الصالح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 وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إنها أيام الخير التي تفيض بالرحمات فاللهم لا تحرمنا من خيراتها ولا تصرف عنا فضلها ونسألك اللهم أن لا تنقضيه وقد غفرت لنا ذنوبنا ونظرت إلينا نظرة رضا فلا يبقى علينا دنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته أحبتنا الكرام، لحظات وينادى لصلاة المغرب من هنا من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل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 لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أن محمد الرسول Hayya ala Allahu Akbarullah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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثوا اللهم مقاماً محموداً الذي بعدته رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا أخوة الإيمان أيها الأحبة في الله في كل مكان رفع مؤدن المسجد النبو الشريف الله ابن حطاب الحنيني أدان صلاة المغرب لهذا اليوم الخميس السابع من شهر ذي الحجة لعام 1445 للهجرة النبوية من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه ها هو جانب من روحانية مسيد النبي صلى الله عليه وسلم نعيشه معكم أيها الأحبة الكرام عبر هذه الشاشة المباركة قناة السنة النبوية والتي تعرض لنا التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فها صائمون قد أكرمهم المولى سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم الفضيل يوم الخميس أحد أيام عشر ذي الحجة فهنيئا لهم وطوبى لهم هذه القرب العظيمة لله سبحانه وتعالى والعمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى ومما يدل على فضل هذه الأيام المباركة أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم وقد أقسم تبارك وتعالى بهذه الأيام في محكم التنزيل فقال عز من قائل والفجر وليال عشر والشفع والوتر فلنكثر أحبتنا الكرام من العمل الصالح في هذه الأيام المباركة وعلينا بالتقرب إلى المولى عز وجل بمختلف الطاعات القولية والفعلية وعلينا بالإكتار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام المباركة والمسلمون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمع لهم خير الزمان والمكان فهم في أيام الفضيلة مباركة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللهم لا تحجب عنا إحسانك بتقصيرنا ولا تمنعنا فضلك بغفلتنا واجعلنا يا إلهنا لك شاكرين لنعمك راضين بقضائك متلذدين بذكرك طامعين برضاك والجنة يا إله العالمين اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاءك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا وخالقنا لا إله غيرك ولا رب لنا سواك فيسر اللهم أولنا أمورنا واقضي حاجاتنا يا من بيده الأمر كله دبر لنا أمورنا كلها ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا إلهنا بكل اسم هو لك أن تغفر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا إنك على كل شيء قدير أحبتنا الكرام الآن تقام صلاة المغرب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول حيانا الصلاه حيانا الفناء قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر لا تول اهتزت الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله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 ألم نَشْرَحْ لك صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فانصب وإلى ربك فارغب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 Səmiyyə Allahü liman hamidə Rabbələ və ləkəl hamd Allahu akbar Allahu Mm-hmm. <clears throat>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 اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا فيها في كل مكان انقضت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد النبو الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة عام 2445 وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام خطيب المسجد النبو الشريف الشيخ عبد المحسين بن محمد القاسم أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبتنا الكرام ها قد وصلنا معكم لكتابي هذا النقل المبارك أسأل. يسعدني أن أنقل لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استديو قناة السنة النبوية كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات مخرج هذا النقل الأستاذ راكان محمد الحازمي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل جديد نستودعكم الله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 فما إن تنقضي شعيرة إلا وتليها عبادة أخرى وها هي طلائع الحجاج قد أمت بيت الله العتيق ملبين دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قصد البيت فرض وقربة قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم، والحج عبادة في الإسلام عظيمة، فهو أحد أركان الإسلام ومن أجل الطاعات وأحبها إلى الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج